إلا الإحسان للإنتاج الله ع م ي و ا ل ت و ز ع تقدم لكم ه ذ ه ا ل م ا د ة إ ن ا ل ح م د ل ل ه نحمده ن و س ت ع ي ن ونستغفره ونعذ ه ب ا ل ل ه من ش ر و ر أنفسنا و م ن س ي ئ ا ت أ ع م ا ل ن ا من يهدي ا ل ل ل ه ف ا م ض ل له ومن ي ض ل فلا ل هادي ه